الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه المتقين وأشهد أن محمد العبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الأحبة في الله نتابع الحديث حول سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وقبل ان نشرع في الحديث ما رايكم في قول الله تعالى وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه الجزء ده بس بالاي و جعلنا بعضكم لبعض فتنه بتاع أتصبرون اللي احنا بنقف عليها ديا استفهام تعجبي هتصبر على بعض ولا مش هتصبر على بعض وإذا يعني إيه فتنة كلنا كلنا يفتن بعضنا ببعض ممكن الرئيس يفتن بالمرؤوس والمرؤوس يفتن بالرئيس والأب يفتن بالولد والولد يفتن بالأب والعم تجد كده في منظومة فيها ابتلاءات وفيها محكات بس هذا الابتلاء سنة من سؤال الله عز وجل فانت هتصبر على هذه الفتن ولا يعني هتطلع منها خاسرا ان صبرت أنت مأجور ولازم تصبر وكم من إنسان يوم يخش الجنة على حساب آخر تبقى بضعته قليلة جدا بضاعته مسجاة يعني أعماله حبه صغيرين قد كده والتاني ممكن كان بيعمل أعمال قد كده فيقوم اللي عنده أعمال قد كده بس حبه صغيرين دون يضيع اللي كان معاه أعمال كتيرة مش هو اللي ضيعه ده التاني ضيع نفسه ليه من كثرة القيل والقال والخوض ومش عارف ايه واللي ياخد وده الكلام ده كله تلاقي هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي, وهذا من حسناتي ما هي ده بيتكلم على ده وده هو احنا فينا كده حد قاعد يعرف اللي بيتقال في حقه ما حدش عارف انت بتقال عنك ايه من وراك ولا انا بتقال عني ايه من ورايا ولا بتقول ايه عن ده عارف انما من الذي يعلم الله فرعدني وأخذ من حسنات ده ومن حسنات ده ومن حسنات ده يدي ده ويدي اللي تقال فتلاقي نفسك يعني إيه فالآخر هي دي نوع من أنواع الفتن وسمة الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هيفضل هذا التدافع بين الحق وبين الباطل واخد بالك يبقى هذا التدافع بين الحق وبين الباطل بين الخير وبين الشر إلى أن ينث الله الأرض ومن عليه شوف وكان ربك بصيرة ده آخر الآية مطلع على عباده يرى أفعالهم ويسمع كلامه فديما كده خليك مع القرآن يقاف ومتأمن ومتدبر لأن الله يخاطبك أنت فافتح قلبك لكلام الله عز وجل <تصفيق> احنا ما زلنا في سمات الدعوة في المرحلة الأولى قبل الهجرة سواء كانت الهجرة للحبشة او الهجرة أو المدينة نازلنا في مرحلة التربية والتمحيص محال أولى المرحلة إلا أنتجت الرجال إنهم ابتنوا في الله ابتناء شديداً ففعلا صبروا يعني اشتد عليهم الابتناء فصبروا